انتهى نصف عن بالنعاسية نعاسية كاذبة خاطئة فليدع ناديا فليدع الزبانية فليدع ناديا سندع الزبانية سندعو الزبانية, سندعو الزبانية كلا Tuta هوs Jonda